أتام الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعال عن ما ينزل ما لا ينتاب تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نفة فإذا, فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دسء ومنافع لا ومنا تأكلون ولكم فيها جمال حين تريفون وتحمل أفقالكم إلى بلدي لم تكونوا بالغين إلا بشت أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبضال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى قصد السبيل ومما جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكل منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبك لكم والمرع والزيتون والنخيل والأعناب والأعناب ومن كل السمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنهار الألوان إن في ذلك لا آية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريعة وتستخرج منه حمية فلبثوا وترى فيك مواضع فيه ولتبتون صدرك ولعلكم تشكون وألقا في أرض راسيا تنبت بكم وأنها رؤوسهن وأنها رؤوسهن لعلكم تشكون وعلى ما تون بالنبيهم يشكون كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعذوا نعمة الله لا تحفوها إن الله لغفور رحيم والله وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أنيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منفرة قلوبهم كبيرين فخر عليهم السفّف فخر عليهم السفّف من سفّيم واتأهم العذاب واتأهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخذن شاقون الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّ عَلَى عَمَلٍ مِن سُوءٍ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ فَدُخِرُوا أَبْغَبَ جَمِيعًا مَا قَالُوا بِنَفْسِهَا فَلَا بِأَسْمَعُ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار النار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المستقيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعلى الذين من قبلهم وما الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئاً كما عملوا وحق بهم وحق بهم أن كانوا به يستهزؤون. وقال يبين عشرة لو ش فقبلهم فهل علَّو رسولنا البلاهُ المبين ولقد بلعتنا في كل أمّة رسول أن يعبد الله أن يعبد الله وجدنا بالصعود فمنهم من هدى الله ومنهم من حُطَّ عليه الضلال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 ولكن أترى الناس لا يعلمون ليبين لهم النبي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كنتم لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَنَاتِ وَالذُكُورِ وَ وَالْفُوَّالَةُ بَيْنَ النَّاسِ مَعَ الْأَذْنَاءِ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّوْنَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَوَّتْ السَّيَّاتِ أَنْ يَخْطَفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَغْلُبِهِمْ أو يأخذهم على تخضفهم فإن ربكم فإن وَالارْضِ وَلَهُ الدين وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَسْتَغِيثُونَ وَمَا بِمُنيعٍ مِنْ عَمَلِهِ كَمِنَ اللَّهِ كُنْ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ إذا فريقكم بغضهم يشركون في الصوب ما كناهم فتمنسون فتوفت علما ويجعلون الماء علما نصبا ما رزقناهم فالله لا تسألون أنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهن لا يستهون وإذا بشر أحدهم بيئا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم I don't إذا جاءنهم لا يستحقون ساعته ولا يستقضون ويجعلون لله لا يشرهون وتصف ألف نسوم أن لهم أن لهم لا جرم اللّه لقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ قَبْلِكَ فَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ وَلِيُهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وما بين لهم ولن يختلفوا فيه إلا لتبين لهم ولن يختلفوا فيه وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل السماوات فأحيا بهم أرضًا لَن يَسْمَعُونَ وَإِنَّ رَبَّكُم في نَارٍ عِذَابًا نُسْقِيكُمْ إِنَّ فِي بُطُونِهِ بَيْنٌ وَدَمٌ لَبَنٌ خَالِصٌ لَبَنًا خَالِصًا سَائِلًا شَرَابًا وَمِن ثمرات تستخدون منه سكر ورزقًا تستخدون منه سكر ورزقًا حسنًا إن في ذلك لا يسلم قوم يأكلون وأوحى ربك إلى النحل أن يستخذي من الجبال يخرج من بطولها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس إن في ذلك نآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومن إلا الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براجي رزقهم على ما ملكت فهم فيه سواء الله الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا ورزقكم من الطيبات أفبالباطي يؤمنون وبنعمة الله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عهدا مملوكا لا يقفر على شيء ومن, رزقنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يسترون الحمد لله بل لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر, يقدر عليه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستغي هو ومن يأمر بالعديل وهو على طراط مستقيم والله غيب السماوات والأرض وما أنه الساعة إلاك لمح البطر أو هو أقرب جير والله اخرجكم ظنون مماث فلا تعلمون شيئا وجعلناكم جمعا يضارون النفس يد ترى تشكرون الم يروا الى الطير في جو وَادَّارَ لَكُمْ من جُلُودَ الْأَنْعَامِ فَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ يَأْتِيكُمْ لَحْطًا وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَالْأَخْوَافِ وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يسم نعمته عليكم لعدكم وَإِذَا هُوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَن يُنظَرُونَ وَإِذَا هُوَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شركين غَلَبَ وَبَلَّعَ الْعُلُمَ كَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَفَضُّوا عَنِ السَّبِيلِ إِلَّا مِنْ بِدْنَهُمْ عَذَابًا فوق الْعَذَابِ فوق وجلنا بك شهيدا عليها أولاد، ونزلا عليك كتاب تبيان بكل شيء، وهدوء ورحمة، وهدوء ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعبودية. وينهى عن الفحشان والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ونرحوا بعهد الله إذا عامتكم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالنتين قضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تستخدون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أن تكون أمة هي أربا من إلا ما يبدوكم الله به ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله نجعلكم أمة وأحدة ولكن يضي من يشاء ولكن ونسألن عن ما كنتم تعملون ولا تستخذوا ألا لكم دخلا بينكم فتدل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا الشمء بما قدستم سبيل الله عذاب عظيم ولا تشتروا بعهده لأن ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجدين الذين لما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكى أنسا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجدينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت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 بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق من ثبك الذين آمنوا وهدى وبشرا one <laughs> بِأَنَّهُ اسْتَحَبَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بِأَنَّ رَبَّكَ مِن دَاعِيَةٍ غَفُورٍ رَّحِيمٍ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ سَجَّادَةً وَنَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَبَرَدَ يحيينا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنهم الله فاذاقها الله بباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسولهم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله من البر غير بابه ولا عدل فإن الله فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصد أنفسكم ماذا حلال وماذا حرام لتفسروا لتفسروا على الله كذب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 الذين عملوا الزوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها غفور رحيم وَإِنَّهُ فِي أَقْرَتِ لَمِنَ الْفَارِشِينَ تُمْنَ أُوْحَىٰ إلَيْكَ الْسَّبِعَةُ لَتَعْبُرَنِي مَحْنِي فَوَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبِّتُ عَلَى الَّذِينَ أَخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْتُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادرهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو وَإِنَّ قَدْ كُنْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُصِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ يَهْوَن لَّعَنَا لِصَادِمِينَ وَصَبِّ وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِالْلَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ إِنَّ الذين اتَّقَوْا والذين هم محسنون